بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة, اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وان يروا آية سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيهم وَرَقَلِيَّ أَهْمٌ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَعٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُنِ النُّظُرُ فَمَا تُنِ النُّظُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يوم يدعوا إلى شيء نكر. يوم يدعوا إلى شيء نكر. أش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. أش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد. مُفْتَعِلِينَ إِلَى الذَّاءِ مُفْتَعِلِينَ إِلَى الذَّاءِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ قبلهم قوم حفّكذبوا بدنا وقالوا مجنون والزج. فدع ربه أني مغلوب فانتصر. فدع ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بما إمّنها من ففتحنا أبواب السماء بما إمّنها من وفجرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمّ قد قدر عيون ان تنتقل ما ولا ان قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر وحملناه على ذات الواح, على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد ترتنا ايه ولقد ترتنا ايه فهل من مذكّر فهل من مذكّر فكيف كان عذابي ونذري فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ فهل من مذكر؟ كذبت عادٌ فكيف كان عذابي ونذو؟ كذبت عادٌ فكيف كان عذابي ونذو؟ إننا أرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في يوم نحسي مستمر. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعد. الناس كأنهم أعجاز نخل مقعد. فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذبي ونظر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. ولقد يسفن القرآن للذكر، فهل من مذكر؟ فهل من مذكر؟ كذبت ثمد بن نضر، كذبت ثمد بن نضر. فقالوا أبشر من واحد نتبعه إن إذا لفي ضلال. فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إن إذا الذي ضلال وسور أُلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد أُلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشد سيعلمون غدا من الكذاب الأشد. سيعلمون غدا من الكذاب الأشد. إن مرسل ناقت فتنة لهم فرتقيهم واصبر. إن مرسل ناقت فتنة لهم فرتقيهم واصبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. كل شرب محتضر. كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاقف عقب. فنادوا صاحبهم. فكيف كان ذنبي ونظر؟ فكيف كان ذنبي ونظر؟ إننا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. إننا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يستون القرآن لذكر، ولقد يستون القرآن لذكر، فهل من مذكر؟ فهل من مذكر؟ كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت قوم لوط بالنذر، إننا. عليهم حاصبا إلا آل لوط إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط. إننا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط. نجئناهم بسحر. نجئناهم بسحر. نعمة من عندنا. نعمة. كَذَالِكَ نجزي, نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالْأَذَر وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالْأَذَر وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد صبحهم فذوق عذاب عذابي ونذر، فذوق عذابي ونذر، ولقد يستغن القرآن للذكر، ولقد يستغن القرآن للذكر، فهل من الذكر؟ فهل من مدكر ولقد جاء ألف عون نذر. كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبور فَيَوْمَ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْلَكُم دَرَأَتُمْ فِي الذُبُرْ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ لَنْ يَهْزِمَ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُبُرْ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وأمر, وَأَمَر إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُور إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُور يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر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 ولقد أهلكنا اشياعكم ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهو إن المتقين في جنات ونهو في مقعد صدق عند ملك مقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر